كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور هي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوزا سالهم خزنتها كلما القي فيها فوزا سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شيء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 الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا أَلَمْ يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لَعِبًا فامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ الأرض فإذا يتمور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمور أأمنتم من في السماء بكم الأرض فإذا يتمور أم أمنتم من في السماء أن يمسل عليكم عاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار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 فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا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 يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً وجوه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم من أهلك لي الضال ومن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصدح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ياتيكم بما معين بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسطر ربك بمجنون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان انك لا اجرا غير ممن وان انك خلق عظيم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 ولا تقع كل حل في ما هي لها ما زم ما ساء ان بامين من لا للخير معتدن لا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطوم إنا بلوناهم كما بلونا هَذِهِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُوَ نَائِمٌ فَأَصْبَحَتْ قَصْرًا فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرف قادِرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَنُضَلُّنَّ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فأقبل بعضهم على بعضيتنا وموت قالوا يا ويلنا إِنَّا كُنَّا عَسَى رَبُّنَا لك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات معين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 ذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصارهم ترهقهم في الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني نُلْقِي بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهون لولا أنت دار ثم من ربه لنبذ بالعوائي وهو مذمون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليفذقونك بأبصارهم ما سمعوا الذكر ويقولون Oh. Uh.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 فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماغ حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعينة اِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ أُخْرَى وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ ومن شقة السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغرقون اذن تعرضون لا تخفا منكم خوفا يوم كتابه بيمينه فيقول هؤلاء قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك عسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانيا كلواشربوها بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابا بشماد فيقول كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي وأما من أوتي كتابه بشماله sabia صلوا ثم في سلسلة ذرعا سمعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذراعا وعلىقع من المسكين فليس لهم يومها حميم فليس لهم يومها بِمَا تُدْصِرُونَ وَمَا لَا تُدْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا لِقَوْمِكَ كَانَ وليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَدِيدِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين فَمَا عَلَيْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحزرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعالد تعرج الملائكة والروح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 تكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم عن مما ولا يسأل حميم عن مما ولا يسأل حميم عن مما يا ولتو المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بفني يا ولتو المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بفني وصاحبته واخيه فصيلته التي تؤوين ومن في الأرض جميعا ثم ينقل تَرْنِ السَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ قَلِيلًا إِنَّ الشر جزوعة وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم تائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائلين ولدی نو سب کو هم من عذاب نو مشفقون, مشفقون ان عذاب کودی ویو لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولا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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْطَعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيُطْمَأَنُّ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَيُّودْخَلَّ مما فلا أكسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفقون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 فَانعُقُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى الْآجِلِ الْمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَنْ يَزِيدَهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَنْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کل ربكم پیون كان ان فقلت استغفروا ربكم نو كان نو يرسل السماء عليكم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 وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نفاتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنه لنوح الرب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزده مال وولد إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعود وَقالَا لَا تَذرَّ آِهَتَكُمْ وَنَا تَذَرَّ وَدَّو وَلَا سُوعَ وَلَا يَغثَ وَيَعط وَنَ الصر وَقَد أَضَلُّ كَف وَن التَّزِدِوَّادِ مِلَ إِللاا أقن مِمَّا خَط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 كَوْنًا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي رب في لي ولوالدي و لمن دخل بيتي مؤمنا رب في لي ولوالدي و لمن دخل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 فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا رَبِّنَا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن نحن تقول الإنس والجن على الله كثبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم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 الله في الأرض ولن نعجزه أرضا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا راقا وأنا من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 قل إنما أدعو ربي ولا أسرك به قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني ليس مَن مِنَ اللهِ أَعَدُ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ أَنَّهَا خَالِدِينَ فيها لاصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يفهر على غيبه عبدا الا من ارتضى مرسول الا من ارتضى مرسولا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا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 وقف منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سباحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقفه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أديما إن لدينا وطعاما وطعاما ذا غصة وعذابا أديما إن لدينا أن كانا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا الاني يوم ترجف الارض والجبال يوم ترجف الارض والجبال وكانت جبالك فيضاً ممن رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا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 تَعَالَى عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّقْتًا وَآخَرُونَ يَطْرُدُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ الله خَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر فآذِ الورك فكَّر وثذاك فَطهوجزَ تط ووجزَ فَنتُ وَل تّ ت استثِ وَورّكَ تَص ب فإذا لطفَّ قور فَذلِلك يَووم إذ يوم الناس على الكافِين غيسي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 هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ذاكما سقر لا سقر لا تبقي ولا تذر سقر لا تبقي ولا تذر سقر لا تبقي ولا تذر لوائحه للبشر سقر لا تبقي ولا تذر لوائحه للبشر عليها تسعة عشر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 كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى عن البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر الصدق قال انها لا احد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه كل نَفْسٍ بما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ما سلككم في سقر قَالُوا لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم فما لهم فما لهم, فما لهم عن التذكره معرضين كانهم همم مستنفرت ثرت من قسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم في يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي أبانا يريد الانسان ليبشر اماما يسال ايانا يوم القيامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر يقول الانسان يومئذ اين المفر يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ فَأَنَّ لِلْإِنسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَا فِي رَحِمِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به. إن علينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآفرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ثافرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من؟ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَاكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طفة من مني مَا كَانَ عَلَ قَتًى فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ, بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟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 الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ نخاف من ربنا ان نخاف من ربنا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمر فوقاهم لا نشر ذلك اليوم وابقاهم نظره وسورا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 ودانية عليهم ظلالها وذلنت قطوفها تذنيلا ويطاف عليهم بآلية من خطة وأكواب كانت قواريرا قوارير من خطة قدروها تقديرا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمِّمُ مِسْكًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطر وإستبرق وحلو أساور وسقاهم ربهم شرابا قهورا وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا قهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم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 وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمثالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَنكِيرٌ إِنَّ هَٰذِهِ تَنبِيرٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سبيلا وَمَا تَشَاءُونَ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 وإذا الجبال نسفت وإذا الوصل ألقتت لأي يوم أجلت ليوم القصد وما أدراك ما يوم القصد ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا مَا كَانَ عَمَلَ قَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسحيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فياعتذرون ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمع الناس الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يوم اذل للمكذبين اِنَّ الْمُتَّكِينَ فِي ظِلَالِ رَوْضٍ وَعُيُونٍ وَثَمَارِهَا مِن مَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كنتم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 تبدي اي حديث بعده يؤمنون سمع الله لمن حمدا اللهم اننا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسلم عليك الخير كله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 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وَوتفروقَنا منِن بعددي تَفَوقَ مصُوماب وَلا تجعل فيين وَلا بَنا وَلا معن وَلا مِنا وَلاعَولَنا شَف وَلا, ولا مروم الله مم نَحْن لِض الله مم نَحْن لِض الله ممْ نَغنا ما ينفعنا يوم لقاء وعاملنا يوم الفزع الأكبر بما تعامل به أولياءك يا رحمن يا كريم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا منا يا ربنا صالح اعمالنا اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله بلغنا ليلة القدر يا الله بلغنا ليلة القدر يا يا الله كتبنا فيها من الماجورين اكتبنا فيها من الماجورين كتبنا من الفائزين اكتبنا فيها من المفلحين كتبنا فيها من المفلحين اكتبنا فيها من الناجين منا اكتبنا فيها من الناجين منا اكتبنا فيها ممن غفرت لهم يا عزيز ويا غفار اللهم لا تحرمنا اجرها يا الله فيها يا الله واعف عنا فيها يا الله اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. عنا. عنا اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار اجعلنا في ساعه في لحظتنا من اتقائك من النار اجعلنا في وقتنا هذا من اتقائك من النار ومن من قبلتهم وغفرت لهم يا عزيز يا غفاء ما عدنا على ذكرك وشكرك وحزن عبادتك. اللهم عدنا على ذكرك وشكرك وحزن عبادتك. يا حي يا قيوم. يا نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا جعلنا كلا ولا تكلنا الى سينه طرفه عين اللهم ارحم ضافنا واجبر كسرنا واجبر كسرنا واجبر, كسرنا. واجبر كسرنا. وتولى امرنا ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم لا تخيب فيك رجاء خيب فيك رجاءنا اللهم إلا نحسن الظن بك يا الله اللهم إلا نحسن الظن بك يا الله أن تجعلنا من المرحومين ومن المقبودين ممن غفرت لهم يا اكرم الاكرمين ولا تخيم فيك رجال قل لنا مما يرضيك اماننا اللهم احسن خلقه صنا وصل صدورنا وصل سخي مت صدورنا وارحل ابا هنا واغفر لامهاتنا واهد اولادنا في ازواجنا وذرياتنا لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في اولادنا وازواجنا وذرياتنا اللهم رد المسلمين وشباب المسلمين وبنات المسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد فتيات المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم رد بنات المسلمين الى دينهم ردا جميلا ارد شباب المسلمين الى دينهم ردا المسلمين الى دينهم المسلمين الى دينهم جميلا ورد اطفال المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم قبل توبتنا اللهم قبل توبتنا اللهم تب علينا لنتوم تب علينا علينا لنتوم يا عزيز يا الله قل بأيدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام قبل توبتنا واغسل حوبتنا واغسل حوبتنا وارفع درجتنا وارفع درجتنا وثبت حجتنا وحفظ ايماننا وثق الموازيننا, وثق الموازيننا وثق الموازيننا وثق الموازيننا واختم اللهم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وجلاء همومنا وذهب احزاننا وذهب احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا ايدي وامرا فلنهار على الوجه الذي اطيكاننا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا لنا في القبر منساه وعلى الصراط نور وإلى الجنة هاديا ورفيقا وعن الميران سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الحلل وادفع به عننا النقم ادفع به عننا النقم ادفع به عننا النقم واسبغ علينا به واجعلنا به عند الجزاء من الثائز وعند النعماء من الشاكرين وعند البناء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لذة النظر الى الكريم اللهم انا نسالك لذة النظر الكريم اللهم ان نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم ان نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء ولا فتنة مضلة اللهم أعد لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظ مصر من كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين ومن فساد المفسدين ومن عبث العابثين ومن مكر الماكرين ومن خيانة الخائنين ومن الطغاة الجبارين ومن المجرمين الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم غالمين سالمين وأخرجنا من بين أيدي الغالمين سالمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعتنا وترد بها الفتن عنا وترد بها الفتن عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلائصا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم طهر قلوبنا من الرياء اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تذمع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالم